ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأسوننا عن اليمين وقالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من تلقان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لبائقون فأغويناكم إنا كنا غاويين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ان كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اِذَا قِيلَ لَهُم لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَمُتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقادلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها وعندهم قاطرات الخرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قيم